મેં ગુંજ ફાઈલ નો સોફ્ટવેર આવો વીડિયો સુબો કે મસ્કીના યાર સે અમલ હિના યાર દીતો કુલા મુજે જનન ઇસુદિ તોરાતા યોદા કુ મશકલ્લા લા ઇલાલ્લાહ ઇલાલ્લાહ કુ શેહદલા કુશદ કાન મન મેં તકકર મનસે સર્વપાર اللي في البناره في الصور اللي هو في في الرفور ني في بتاع واثنين مش على مصنخه ولا اي حاجه ااا بقى ممكن تبقى عباره وقد يراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان لازم فهم قواعد وما عليه الصلاه يقوم كل ما كانه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربه في اي بلد فموانا وهو في يوش وحصن لقمم إلا إذا قام الجليل على تفسسه ما فعله الله عليه وسلم على وسه القربة فهو بين الوجوب والاستخباب وإذا رجحك الدماء بالجليل وكل ما واضح عليه فهو عرضه لما فعله النظر أو نحو وكل ما ترك او مشروع عبادات ليس بالقرب وكل ما فعله في كل تلك ليس في نفسه محلا للتأسي ولكن في غيره من الذي اوقعه ولدينا ما اقصد حيث يمكن ان يحتلوا قولنا كل ما أمر الله به ويصل بالرجل الى سلم مع الله وجه القرب في العبادات ومعاملات فهو كل قصوا حسنا للمؤمن اكتفيت بالنبي صلى الله عليه وسلم بايمان داوود ليس تاسس بنبي اللي قلناها تصطالوا هذا الدرس ببعاده الله الرحمن الرحيم والصلاه لله وحده قد كان في راسي كارز وشوكم حسن كان يقطال بالدرون اه ما اقول في الدرسين ان صلى الله عليه وسلم فيها وقد جعلت من رجالي في ابوابه واسع ورحمانه ليه والله قد جعل الايه 60 من نواصي الرجال في يوم القيامه كذلك المستقيم او من يثبت في جدوله على التراصي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أحبون الله اكتبروني بكل مواقع فالما يأمن حريصا من الوازن محبك الله سبحانه وتعالى واختباع نبي الله عليه وسلم قائما في قوله تعالى تعالى من الله ورسولي من ولا دين لمن لا عقيد له في مرجئ وقطعي الله تعالى العالم في درحته فلا نرجو التوفيق او النوم ثم ننكر لوقوفنا نتحدث يلزمهم عمل الله وان نور اساس في العمل في صوره امن ومختار من هذا النمراني في التراثيل الطبي طبعا من المحسن انا انا مش عارف اني انا شايف ان ما فهمتش هو معناه ايه في هيئه معينه او تصريح من جهه معينه او من من المعنيين في ذلك في في دوره تمام و الصوره العمل في الذكر لا في عام محدد المقام صوا قل لها ان على رزقك تعرض ثكين فعا ان سير ولينزل فيها قائم الى على ركب انتصار لا على وجه انكم مما نراه فها هو في خضاض صلات في مكان قضاء الصلاه غير من موضع ذلك المكان على ركبي عندما وعندما وقعت الصلاه في ذلك المكان من طرفنا صوتكم من طرفنا نريد ان نذكر اننا في موقف صعب في جريمه رحمه لم يمسكه انتلاها على الرهب البديل الشريع وان ما توقعناه من طرفنا اذا تحس يكون او ما هو غير غيرتي صوره وا ومن دي في فراقه وهي قص او في قص من الدرجه الثانيه نوعه ثم يقول بعد ذلك ان اذا قام الذيب لا تصفه الا اذا قام الذيب على تصفه ممكن يشير الى يسفر ذلك ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخلوا النضو في معه فيما ان الرضوى عاد مقبل القصر خطاب الذي يري دور او يري دور عليه يسودا على مرتقي من ذلك وقلنا ان جليس هذا المجلس يشمل رؤيه ولهذا اندر الذراء اللي يذكر ان لا كانا ويسن دانا وواصل كانوا ويخاطب نبيه في صام صار مخي ولست ان المقصود الرموم اي في ترابين من خوا وابي فطرا الله دمانا بين سيدنا نوح الجواد والصواد تعالى يعني ان ينتهي في ذل امر ابكم فهو نظر خطاب خاصا و فهو فاو نديشا الله تمام قد قدره في قلبه يعني اذا طلب وعينهم قدوا البعال نذيك بي تشتر حاجة من المرموات ذلك يعقوبه بقول لي انصارك الله في الوشاعة المعليم وعينهم بقول لي تعالى وعاق من دين المعليم ومن ذات ذلك يعقوبه بقول لي الله استقاه خاص في منطقه جغرافيه خاصه بالصاغين كانه يسمى زيجارهانا عندنا عندنا نميز بالواقع سرنا ما ااا ااا البلاد والروض لي 46 ديال الاسبوع بالشهر هو المجدين <تضح> إلا إذا جاء التجيل تجعل التفسيص أعلم <تضح> أن المصل عدم التفسيص كالأصلة احتفاظا له احتفاظ من المجدين والكتاب من المجدين إشمله أيضا إلا إذا جاء التفسيص فإذا وردت التفسيص الضرور ولا يجب كأسيبه في مخصص من المخصص في المنزل ربما يصلون قد يكون قد يكون أو يحرمون كأسيبه الزواج خوطا أربع الزواج الزيادة على أربع عام السوء الزواج يمكنهم معظم أو في السرانين wedi glwyd yn byth o'r hy architectural ac sydd eu iawn, mus y byna nid yw'n statistically a dyna gwych gwiriano gyda'r μποirio cyweliad arân ynас arian os am bethauios y wych am newid a newydd who show our yourтаки, التأسي الجديد لما خصها في الجرم المتجدين المنين ما ينظرك على ذلك وكل ما فعله من النبي صلى الله عليه وسلم على رجح القربة فهو دائر بين وجوب الاستحلاف ويترجى أحدهما بالذلك هنا كذا جزء من الاغراض الطقسيه كذا زمن الطقس وهو هذا الطقس من انه يظهر على الشكل الثالث اذا كان ال في الغول يكون او بدينه بمؤلمه او locan pwim mas lanfoun te de ensan mun peyim am ni moun ou ou ou ki nan yon blok pa sou li ye pou dòu ou pou nou resevwa yè pou gade m ديلي كووردي كانو في الروب و كان في التيم الموسيقى فلوه انا في الروب و كذا اي في نابول و انا اللي ليدو الروب ان ششيت و هي الجاتره كالتفسير مع المفسر التفسير ينطبط مع المفسر ولا يجيد عليك مثلا قوله تعالى والله على الناس اتجل بيه من ستحايده سبيلا وقالوا سبعا سمعفوضوا عني مناسككم فكانت عاله مبزي في الآية من الحديث فأقل كانت هذه الأقوال الدابة على المجور كانت أقواله مبيّنة في إدمان الوالد في أقوال دي كانت أقواله أعظم وإنسان أيضا صدر كما عظم ومصدر كانت أقواله أعظم داخل في كل كلام حد قوله تعالى الأقوال الصلاة فينا من خالص من ام نو ديجر كان الاخبار ده استبيان اجتماع من الدول او اللي تفضيل في خط خارطه لموضوع او ان فيها هو كاتب بما في ذلك أو في عدوه إن كده كان أن يبين مستحبا كان في عدوه مستحبا هو التالي على اتحار في المنزان كان في عدوه أثار في البيان المزمان وفي حقيق مغلق أما في عدوه f widelyened, Вас peidiwch y llâd am dewyd behaviour ane d servir ddiog usw dair allwyd Wir sind dda dda dda dda dda i r�� ylu'n de resud Wir sind dda dda dda allwyd 은 إذا زلت الزليل على أن نأخذ رقمه في الانتخاب كان في غيره مسكحة هذا في حالة ما إذا رغب الزليل إذا لم يريد الزليل في ذلك فأعمل تحسير في المثالة يرون ما إلا طريق ذلك القرقة أو لم نريد ذلك إذا كان في عدوه قريبة به الضربة فهو رغبنا في عدوه محمول على النظر ذلك في عندنا قصة ضروره فيه يرضي في عده على طبه والزيادة عليه المستدية بالقصر فكان معنى النظر النظر والذي يترجح تعده على صدق والزيادة على الندر وهو الحسن بالوضوء متفية بالأصل أي أنه مختار إلى دليل سيطار أنه واجه فكان تعده إذا ما نريد به الفروضة يتمون عن الندر أما كان تعده يذهب فيه إلى في الخطبة كان حموما على الغباحة والجواب ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم ايشكال كذا خبر منه فهو يدود على قيد جزيلا الزيادة على سجيل وهذا معنى النبي ماذا ماذا يتبع إذن نتوقف في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفسيرا تفسير حضره ومقارن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة في إثمان كانت تغارة تباعية للمبينة إن كان مبينة قال الله سبحانه ومنه انه يريد يكون في ااا شنو اليوم كامل ااا ما فيش منه ما او السبيل يقل او يوم تو يجي كان يجي يقول له عيتا جاء جديد يضمن له هو على ما يدل عليه الذي ان وجوبا واجبا من ذلك اما اذا تعذر ذلك المعرفه في ذلك او ان صراخ باين من هذه الاثناء في ذوره الاولى يجب القوه او ان ان يتعذر ان يظهر اسمه فوقين ولو كما انشأتنا إليه قولنا بيه وإلا ليلغط فيه ما حده هو رب وأنه هو على خاصة من ما ذكره وصمد ذكر جزء منه وهو حمده الشيخ الأجليل فقط ما يقول ذلك وكل ما واضب عليه وكل عليه فهو ارضح مما فعله مره عنا ونحوه كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في التوصيل نقول ان الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ان يقوم استر بي او مرات واضح حمله هو او مهاري محمد كانه بان جنه واضح حمله قدما سما ورض بعين ليس راع على اثر انه اعرض تيجانه الحب لذلك ان ما اصلا في الفعل عدم دواب حكمه الفعل لا أموم له ولكنه بموارفة العديد كان أنه في لتغاء العموم أي فيه إراضة إدامة الحكم على رجل السمرة فكان راضحاً على ما كانه مراء مراء لأنه يدل على يد على صفيف الدماغ بحلاف إذا كان مراء أو مراء أما الذي كان معارضاً له بمعنى أن الذي واضح عليه وواضح على متعرضه معارض بابتاج مرة او مرة فهو نعم تبقى العلماء قد يحصل بين الابعاد ام لا لكن الى الحق انه لا يحصل تعارض اذا لم تكن ابعاد مبجينات الابعاد لا يكسبوا التعارض مينا عن هذا الآن لعدم وجود أو يتدري هذه الأفعال من الصيغة والألقاب التي يمكن أن ينظر فيها ويهتم عليها فلما لم تكن بهذه الأفعال أقوال وعالقاء ينظر إليه وعالقاء عليها فيتأذر الآبات في في وجود فعار بين الأقوال ورفاء كي تحارب بين الأقوال فعضاء ببعض أما حصول التعار إذا كانت الأقوال أفعاد مجزمات الأقوال فحيحة التعار إنما في الأقوال ذات كيانها من الأفعاد أما الأفعاد بعض البعض ثلاثة عارض يحجزون فيما بين بصر الله عليه وسلم عارض يحجزون فيما بين و لا شك ونعم الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما في بعض واضح في بعض الاحاديث وكان هذه في علم ان وكان هذه اقوى إذا أردت في الغمر إن أنا تجدت على الوجود إذا كانم في الغامن وجدت أن المبي سبحانه يتبع الله أنه الله طبع عليك أي يزال على الغامن كان الغامن شرام الله على السنة والشدر أو ما يسمى السنة الهدى السنة الهدى يا نبي صلى الله عليه وسلم ومن يتركها لكذا كنا من المستحبت عندهم إلى صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ولم يواضح ما يقول ذلك وكل ما تركه من العبادات فليس بخربك كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في الكيل قد يحفظ أو يُعرفوا عن طريق الصحاب طريق الصحاب بالطف يعني أقول مثلا فالله غير أذان ولا إقامة فإنه أنه ضرك الأذان والإقامة في الصلاة أو أنه لا يُنقل صلى الله عليه وسلم انه فرعها وضو دواري وليما على مخرج في على طلب قصير منيا في الصلاه و طلبه يتثابذين من خاطر غير أن نصمت في كتري هذا المنامج شيء مختصر في هذا الضوء في كتاح الأراضي قوله قوله وكل ما تركه من سوى العبادات فلنسى بقربة على أساسها تختصر وتصفير وتصفيره هو عن دولي الثالث أن يوطر الذي يثروكه من برهان السلامه إما لاعاد وجود المصطفى في تاريخه وانما رمي وجود المصطفى في تاريخه ووجود المصطفى في التاريخ انما يكون سابقا مع وجوده في فتره سابقا في مع قيام المانع من جاهدي أو مع انكفاء المان وفيه ثلاث حدث الحدث الأولى وهو طفل صلى الله عليه وسلم للسعر بهذا موجود المنطبي في هذا الحدث فلأ هذا موجود المنطبي بعد الزمن الدين أن فكره وظنه قد أن نتعلم الوجود المنقضي له أن نتعلمه من مقتضا من صلى الله عليه وسلم فكتاب من الجديد في الزمن صلى الله عليه وسلم لن يكون من عشان في كتابين وقال كان من دولي في كتابين اا اقراته مره ووقفت كان ذلك السر معتقد انه ليس هناك شيء يبدو ما هذا من درون منطقي ومن عمل في هذه الدين الخير الحمد لله من فضل ثاني سبحان الله وبحمده مع الغموم المنطقه لكن يان من يجينا يا رب تمام اذا جاء هو من 48 42 00 فاعل جوادي دارس المانع الذي منع هذا الفاء كان الذي صراعه زمانه اي روبي في فندق القصر في الرياض بالمملكه معاهتان ورايت انه فشل اليوم هذا المان خاصه عن كيف تطوروا قاعدين ايام في يوم صار انسان بعد زواج المقتدي ان باذ الزواج المان في وحات الله ورسوله اللهم فتقوا الذكر واصطفيوا الصبر في الصبر الكريم ان من مختصر ناديي والمعنى في من مرام موان كذلك كفاه عمر المصار في الجامع الان يا امرؤ هذه طلب فاذا ليس استهرت في بين ف ومن حاولوا ان التطبيق لي وكننا في الفرق وانما هذا الزواج من من هذا اليوم 3/10/2010. والقرار الاخير او الحاله الاخيره هي ربط صلى الله عليه وسلم بين بيرن وجود النصيخ كتاب الوثائق التي استلمناها من السفاره. وهذا يكون تأتي فيه صلى الله عليه وسلم في تأتي في تأتي به تأتي وإن كان تأتي في تأتي به في تأتي به صلى الله عليه وسلم هارم كلام من سنة عن عندما قال تجري في قربا يعني قرات ف... وكل ما تركه من صولب زائد سدي في هنا اضافه تابعه لستر في قربا لا يعني هنا تركه في قربا تمام صحيح لا يتأثى به أنه رفع كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه قامة في صلاة أبريد يتأثى به الطب بمعنى أن الطب عدادة ذاته سيوجد في أوروبا طول شكل يمنطق فعل كما أن الله يقال ويدل على أن نتبقى فيها تبقى من الآيات اللي أقول للفعالى لو دا ينهى مرضاني ونور أحبار عن قول المترجم والقيم السحر ذلك سماكن نصنعه وجعل قرط المنبي صنع وصنع أخص من الفاتح أخص من المطلق الفاتح I don't اظن اصول ديالنا كننتقى هذا القران من الورقه كانين ويدو مصروق راه حتى راه نفكر فعادي فقط في الحديث جاء قال ان الجهل مدان خاص المسلم من يتران نيورا ديلي فجاءوا بالصراخ في ما صوتت فذكرت حتى انزال الطيران رايض الذي كان قول لكن كانوا من الجمهور العام وكان كان من وعلى الإجراء في بناء النسي عمل مجالة خرطة عمل إذن الخرط هو فعث هو التأتي بالفعث التأتي بالفعث لأنه انقصد بذلك أنه ليست في في الخرط فعل فاليست بالفعث لكن انقصد به فعث تذكر بصور عبادة فليس تعده قربة وطحير فلس تعده معطية وفضعة وشكل لما فيه من ديان النبي صلى الله عليه وسلم في ديان اللي فاره وعدم أجالي أو أجالي ولي بالتبليل جاءه ورسوله قدرناه لبينيه من الوقت تأيشا فتفعل فما أتلق في الجارة فنبيس رضاع السلام أدى الثمانة وأدى الكثير على وجه الأكمل وعلى وجه له تحاضر على أنه بلغ الزهرات الأمانة في خطة حجة الوزعة حيث النبي سبحانهان قال على هذب الثلاث اللهم تشهد قال على ثلاثا مقاعد في البجة الشهد لذلك على أنه هو الزهر فقير ما طاعت النبي الله عليه وسلم نعوده المقتضر وانتفاع المدين في الضروف فيه نديد الزرمة الثلثة النديد الزرمة ورداء مبتدى صدقاء الله سبحانه وتعالى اليوم أجملكم لكم نديدهم أجملكم لكم نعمة نديد أجملكم لكم نعمة اور والله تعالى نتمنى اننا انا dedim انكم تمام واقول له لديكم فرعون وبكمان كثير في في سيرانا من اوروبا في كثير من يردن المددين إذن حظه أنه انقصص عدم تريسة بقربة إذا قصصت في القرب صحيح انقصص في إبتاد فالكفل بل بل يادع من صنع بلكة القربة فهو مع فجاء لأنه أضافر شيء جديد من أفضل كما أفضل في أطول ما يقول بعد ذلك وكل ما يفاعد للخلقة البشرية للخلقة البشرية المرارة من ذلك ما كان وزق طبيعة في ذلك المكانية التي الله تعالى موفى عليها والذي يشكل فيها قولها أن والذي لا اتقطع المرأة لا تصرق فيها أي ليس له أو لا يمتلك تصرق فيها كلو والقيام اليدين هذا مشتي وحاول ان اوضيح هذا اللي قرراه مصنع اكثر قد في الجو و قدراه زمان الامثال الجديده الا حاله ديار الامثال وديت من طبيعه من او من قاله يقول فيها المصنف فليس في نفسه محل في التأسي ولكن هيئته التي أوقع عليها هي أكبر هيئة وهي محل بسواته الأسعاد الجدية التي لن تفضل منه على التبذ الشريع فليس فينا هلال ليكذب فينا ولا فينا خطر بهذه التصار كما حين اقربنا نحو لا على ذات لكن من طرفها لا دخل لنا وانا على الله ف لا بكتبه هي معدوده من النعم المبهره لا يرى ان ما وقع من افعال الجري التي جرا الذي صاحب ذلك الامر الذي لم يهن انها صار ورمز فلسفي للتشتيت كان في الحال هذه من تخرج عن حدود المناقشه انما هو وانه من التفسير يزري بالدليل والوائس في صدوره من لا كما كما كانت مثلها هم مصباح ثم ما ورا ما ولا ما ذلك يا مين فانيا اجي اذن ساعطك هذا النظام الشتوي الذي تناولنا مجابهه سابقا وندرك ان ذلك فعال ان ما يلزم صدور دليل في سبيل ولهذا ان متابعه هذه الاجراءات ضروره لتحقيق ذلك كما فصح عنه صلى الله عليه خذ بيمينك وخذ بيمينك وخذ بيمينك واحد يمينك كان يخانك بشمالك في شغل بشمالك طبيعة بشمالك ويأتي بشمالك فعلا الآن وعلا الضالة تستخدم إذا جاء إذا جاء الكل ولكن كانت الدليل واضح في صورته فإننا نرى في الدين الجيوسياسي يتم الدليل داخل في داخل النظام الفلكي الذي استطاع ان يتطور أننا كان صادقا عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلامة والإحضاثة وعما ينزل وجدهم نقدرونها نحلة فأشارتين أن يطوروا فتركا فلم تحدي الأبداء تشدوا في النبي صلى الله عليه وسلم لكن فقال أبدروا أنتم أعظم الشؤون A hopefully that you're singing on์ cawn a chancwyr or s behaviLee zoom, may m chamado